عليه الأئلة سنجب وإن سرعون العالم في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إنتو آمانت بالله فعليه توكرو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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبنوا لقومك ما بمن صرب يوتهم وجعلوا بيوتكم قبلكم وأقيم الصلاة وبشّر المُؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالنا أشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم